يعيش هنا تسعة وخمسون ساكناً معاً ستة وستون نجح ستة وستون طالباً في الامتحان خمسة وسبعون يسافر خمسة وسبعون مسافراً في الطائرة واحد وثمانون في تركيا واحدة وثمانون مدينة